وَإِذْ قَالَ إِرْوَاهِيمُ رَبِّ عَلِّيْنِي كَيْفَ تُعْيِدُ مَوْتَى آه بلا ولا كل اللي يفهم ان قلبي اران فنخل ابت مننا وين يفسو ثم مجعل على وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم أَتَعْدِلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَمْعِ دِلِّ لَكَمَثَلِ صَالِحٍ بَنَى أَوْ بَاتَ سَ كَمْ سَنِي حَظَّتِ انْبَثَ ثَمَوْنَ سَنَرَى لَفِيكُ كُلُّ صُونٌ بُلِنْتِ مِئَةُ حَظَّ وَمَا ما يشاء والله واسع العديد الذين يؤمنوا a <laughs> All right. قود معوف ومغفرة الخير من صدقة سيئة والله غني عن العالمين يا ايها الذين امنوا لا تظلموا لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَذَلِكَ يُفْقِمُ مَا لَهُ إِلَّا النَّاسِي وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ اما سنوق كما سان يصفوني عليه تقوم فصابوا بلوب فتكوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله ولا يقوم الملك في